الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فله النثمن مما تركتم من بعد وصيه ان توصون بها او دين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 من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يأص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيم